من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. آدم جعل فيها سراجا وقمرا منيرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرًا.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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين عباد الله يسعى الإسلام لإيجاد أمة فاضلة ومجتمع صالح على أسس من التعاون المشترك والحب المتبادل والتقدير المشاع قلوب أفراده مفعمة بالمحبة وألسنتهم ثرة بذكر المحاسن والفضائل فيما بينهم ولذلك طالبنا الإسلام لسلامة مجتمعنا ولقوتنا ولوحدتنا أن نقف سدا منيعا وحاجزا كبيرا ضد كل الأمراض الاجتماعية الفتاكة والأدواء والعلل المجتمعية القاتلة فنظم الاسلام الحياة فمنع الغيبة والقيل والقال ونهى عن التجسس وأمر بوحدة المسلمين العقائدية وفي سبيل ذلك دع المسلمين لوحدة جامعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء دع الإسلام إلى وحدة فكرية وعقايدية بين المسلمين ومن ثم تكون الوحدة الاجتماعية إن الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم تفتته أدوات وتتلاعب به الأهواء الحزبية والقبيلية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 كفى بالمرء إثما وكذبا أن يحدث بكل ما سمع كل كل ما سمع شيء يكلم الناس به فتنتشر الشائعات المغرضة وتستشر الشكوك في المجتمع ويتفتت عضو المجتمع كفى بالمرء كذبا وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع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 الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ناس قالوا زعموا سمعنا قالوا كذا قال في كذا وهي النميمة التي حذر القرآن منها ولا توطع كل حلاف مهين حلاف كثير الحلف ودائما الزول النمام بحلف كثير, كثير كأن الناس منه. يحلف كثير أي زول بنقول الكلام وبينقول الشائعات ويروج لها هذا من أكثر الناس حلفا والله سمعنا ياخل حلفك منه ما في زول حلفك لكنه يحلف ولا تطع كل حلاف مهين مهان هماز وهذا مسلك من السلوك الذي بين الناس ردي هماز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 يركب مواصلات روح محرقاوا عشان يجي يقول لك قالوا كده كده كده لكن انت ما تشاكلو ما تشاكلو انت ما تشاكلو يا اخي في ناس والله مفسدين افساد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاء عند البخاري في الادب المفرد الا أنبئكم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب وفي رواية البادون للبراء العنت وخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله في ذول تشوفوا تذكر الله وفي ذول مما شوفوا تذكر الجوالات والشمارات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 والحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم من رأى من مسلم عورة إذا رأيت من مسلم عورة و وقفت عليها بنفسك في ناس روح يتحرقوا وكما تكلم يعني يشوف حاجة عديدة ويسكت وينوم بيع لأنه صعب الأجر ذاته صعب في ناس روحوا بيتحرقوا كان ما فك الخبر ما بيرتاحته وشا اللي جبل بالله لما يفك الخبر يقول لك يا دوب يرتاحته مال يرتاحته مالك في شنو والله العظيم في نوع من الناس عجيب خلاص ما عنده ما تقين دائما ربنا بيذم الناس اللي ما توقان خلق الإنسان من عدن ويدعو الإنسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الإنسان عجولا دائما الزول ما يكون خفيف فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ما تجبر خفيف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما تجبر خفيف أيهزو يقول لك بالله أهوتاني بالله كده أهوتاني شفته انت أهي شفته أصبر لي أصبر لي اللي هو لك يا أخي ما تجبر زون متعجد خليك تقيل خليك راسخ وتفقد الطيرة فقال ما لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به جاب خبر طويل تقرير قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هكذا يتعامل العقلاء مع الأخبار ما أي خبر جاءت طوال تقول للناس التانين ياخذ الناس ما بيزمروا بالله الخبر إذا جاء في الأخبار يتلاقوا في الجامع بالله يجوى الجامع في التو. برا. يفتو ويجيفوا برة يفتو يجيفوا حلقة حصل كده وثاني وكده يوم الأخبار دي الناس بيحبوها بصورة القائية لكن منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار منهج دقيق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبين بالله فتبينوا دي نادر نادر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والآنات متأني التأني مهم التقل مهمة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 رواه البخاري في الأدب المفرد والله ده كلام تقيل قال الزول اللي يشوف زول عديد بعينه يقول لك شوف عيني شفت بعينك هاي ما تستروا طيب شوف عيني يقول لك معناه متأكد يقول لك جيبوا لي خليه ينكر يا لا نجيبوا لك لا حاجة ما تتكلم من من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها في زول من البشر يقدر واحدة يدفنوها حية طفلة يحية انت كشفت مسلم يا في سوء وسترتع عليه النسيج الاجتماعي هكذا يقولون الان الايام دي الناس النسيج الاجتماعي, النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي في السودان تمزق قبائل مشاكل كويس تكتلات كلها تقوم على العصابية النسيج الاجتماعي في في السودان شيء وفي الإسلام شيء في الإسلام يقوم على فضيلة الستر على فضيلة حسن الظن لو لا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن وبالتالي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 ينقل كلاما مباشرا من شخص إلى شخص على سبيل الافساد والقتات ينقل كلاما لم يكن حاضرا له القتات ما حاضر النمام حاضر حاضر قال فيه ده حرامي وكده امشي قول له ازول ده انا والله نصيح الوكه الله ازول ده قال انت حرامي ابعد منه بس ده النمام في واحد ثاني كلمه قال ليه فلان قال ليه في فلان حرامي ولا سمعه يمشي يقولون قالوا فيك التحرام انت سمعت لا والله ما سمعت سمعت ناس فلان دقتت قال ما ابخشوا الجنة لأنه دعوا عنصر فاسد المشاؤون بالنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم ألا أنبئكم ما العض العضة العضة قال النميمة وهي القالة بين الناس ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر رجل أو بقبر أناس أو بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير طبعا في ناس بنكروا عذاب القبر قالوا ما في عذاب قبر والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا هو في الصحيحين قال يعذباني دو القبر تحت الواطن والماء عند غبر الأكل التمساح الله بيعمل له غبر وبيعذبه إن الله على كل شيء قدير وليتحرك في طيارة ربنا بلمه من الهوى قادر قادر على ذلك إلا زال يقول الله ما قادر قادر على ذلك يحييه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 النمام الذي يشيع الكلام الذي يشيع الإشاعة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم إشاعة الشيء نم ينم إذا أخرج الشيء قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة الجزاء من جنس العمل أشعل المجتمع. فتنا فأشعل الله عليه قبره نارا بقدر ما أفسد بين الأحبة بقدر ما فرق بين الناس يا أخي والله أنا والله باستغرر زول يقول النميمة ولكن المهم كيف نتعامل مع النمام النمام دا نتعامل معه كيف نقول له بالله يا سلام أتاني انت ذاتك نمام زيه انت ذاتك النمام في المجتمع يحسب يا زول هوي ما تجيب لي سيرت الناس لو سمحت بالله انا ما فاطلك ما تجيب لي سيرت الناس الفينة مكفينا مع السلامة جاء رجل ينم إلى علي بن ابي طالب, إلى علي بن أبي طالب. ينقول له خبر وقل لك اسوأ النمامين البنقول الخبر للحاكم وعلى الحاكم أن لا يصدق تقريرا يكتب إليه وأن لا يصدق كلاما ينقل إليه بمميمة أسوأ الناس قال الرجل لعمر بن الخطاب ينصحه احذر يا أمير المؤمنين قاتل الثلاثة قال ومن قاتل الثلاثة قال ينقل إلى السلطان كلاما عن صاحبه فيقتل السلطان الصاحب فبذلك قتل صاحبه والسلطان ونفسه حذروا جاء واحد لعنا طالب رضا عنه جاب لي خبر قوالة بن قوسين شمار سمي أي حاجة جاب لي خبر قال إن كنت صادقا فعلنا الزول ده قال الكلام ده قليناك قليناك قليناك معناك هناك ما ودعك ربك وما قال قليناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت عفوناك قال أعف عني ولا أعود يا أمير المؤمنين النمام لا بد يوقف عن حده والقاعدة البسيطة من نقل إليك ينتظر لينقل لينقل منك أي ذول بنقول لك إخواننا أنا دير أسأل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 عبيد الأساوري كان جالسا فجاءه رجل ينقل له خبر عن بعض إخوانه قال له لو النمام بتعاملوا معه كده بيحسموا ما كان بيكون في النمام لكن مشكلة نحن النمام بيجينا أيوة وحصل شنو تاني بالله أصبر لي بنجمه لك قال كده تبقى أكد آه قال أصبر لي يا أخي لو قال الطريقة جاب لك بها الزول ده الكلام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 وما رعيت حق مجلسنا إذ نقلت إلينا من إخواننا ما يغر صدورنا تجاهه أول حاجة ده قسرت معه وأنا قسرت معي ذلك أمنك تخون كلامه قال كلام في مجلس تنقل هذا الكلام لذلك لما جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله ينقل إليه انت خلي بالك القوالات دي من زمان يعني من زمان النازل بيقولوا في الكلام لا في ناس جوالين يعني شريط خلاص جل الإمام الشافعي قال له فلان قال في كذا وكذا وكذا قال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك إليه قال يا أخي الشيطان وكداش يشغل مراسلة يشغلك أنت أنمام مراسلة للشيطان يا أخي ما تشتغل مراسلة عمودي يا اخي في محلية أحسن لك من الشيطان وكدا تشتغل مراسلة يشتغل مراسلة في محلية أكرم لك تشتغل مراسلة مع الشيطان تترسل للشيطان دي مرة الشيطان أما وجد الشيطان رسولا غيرك إليه أول شيء كيف نتعامل مع النميمة ألا نصدق نماما أبدا وأن نقول أن الأصل فيه أنه يريد أن يفسد واحد يبليه كلام والله يا أخوان هذا موجود موجود بين الدعاة والعلماء خلي الناس التنين بين الدعاة والعلماء يحصل بينات النقولات، والله يحصل في عصرنا بين كبار العلماء داي طالب من داء طالب عن داء يقول لي هذا كلام وطغر صدورهم شيء ما كنت أظن أن الأمر يبلغ هذا السوء يا أخي من نقل إليك أسقط عدالته تقول له يا أخي أنت غلط يقول لك حدثني من أثق به أن تثق به وربك يسميه فاسق أي زور بنقل الكلام كان نقل حق بحذافيره صار فاسقا وصار نماما بأن نقل الكلام دا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 ذات الخدور في خدورهن الخطب دي رسول الله انفعال فيها انفعال شديد لأنه يحدث ويمس أدواء مجتمعية وأنا أزيد وأقول أنها معاصرة أدواء مجتمعية معاصرة وكل واحد من الحضور يتلقى في اليوم عبر وسائل الاتصالات المختلفة أخبار كثيرة جدا عن أناس قد تكون في قالب النصيحة يضرب لك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 بدأت مشكلة دارفور بهذه الأمور البسيطة نقل كلام كويس حكامات بغنن يشجع الناس قتل اتسعت دائرة القتل والثأر ووصلت القضية إلى ما وصلت إليه اليوم لأننا مجتمع مسلم أعرض عن آدابه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 فإن من تتبع عورة أخيه تتبعه الله حتى يفضح في عقل داره أي زول ببار الناس ربنا بيفضحه في بيته الفضيحة دول البيت في عقل داره لا حول ولا قوة إلا بالله أي زول يتتبع عورة الناس ويبحث وبالله وحصل شنو وجيب لي الأخبار أول بأول دو بيته بتطلع فضايح وتبلغ الآفاق من تتبعه الله يعني إذا تتبع الله عورتك يفتضحك في عقل دارك يرفع عنك تأييده وتوفيقه فلا يبقى إلا الخزلان المبين نسأل الله السلامه والعافيه وأسأله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا بأخلاقنا وقيمنا وبقراننا وسنة نبينا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 ولا أخبرك عن اسمه الاسم ما مهم القرآن بيركز على قال ليت واثل عليهم نبأ ابني آدم بالحق لا قال ليك قابل لا قال ليك هابيل قال ليك ابني آدم ليه المهم تستفيد من القصة ما بقول لك إنهم فتية منوا منو, منو؟ الفتية دين منوا ما مهم المهم القصة بتاعتهم المغزى الخلاصة ما ما الناس بيدخلوا نفسهم في متاهات يقول ليه وكلبهم قال كلبه ده لونه شنو ما عندنا نفو شغلها ما لكم اللونه قال لك كلب كلب المهم في كلب كان معاول انت ما تدخل نفسك في في تفاصيل القرآن يسكت عن التفاصيل لانه يريد ان ينفذ الى الحقائق قال ليه قال ليه آدم لا تأكل من هذه الشجرة ربنا قال له ولا تقربا هذه الشجرة ناس قالوا شجرة دي شنو ناس قالوا تفاح لا ناس قالوا ما التفاح الشجرة دي شجرة تنيم ناس قالوا ديتهم باك يا اخي نحن مالناه مال الشجرة القصة انو ابن ادم وابناؤه لا يصبرون ولا يحتملون، لما يقول الموضوع ده لا يا دوب اجبال او دي مشكلة البشرية تنفذ الى الحقائق قال ليوا لا لن أخبرك عن اسمه ولكني سأخبرك عن عمله كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ما بيحسد له زول نهائي واحد اثنين كان لا يمشي بين الناس بالنميمة تلاتة لا يغتاب أحده عنده تلاتة خصال كان قدرت عليها تكون تحت عرش الرحمن أول حاجة ما تحسين لك زور انت لك دا لا دافعة كويس ولا زور ده منقصك يا أخي ده ما تقعد تتغلغل وتتململ وكده الله تداول فيش مو ما تضايق ما تقول والله يا أخي فعلا الناس عايشة وناس دايش يا أخي مالك وماله يا أخي عايشة عايشة رب العالمين مالك يا أخي ناس عايشة وناس دايشة. اللذّاكم بالكوريك. دي تعليق من التعليقات. زول الجلزول راكب عربي آخر. موديل ماشى في الظل. يكتحب التراب يمشي. يهز راسه. يقول اللذّاكم بالكوريك يدينا بالمعلقة. ما تحسدك زول. بخيته وسعيده عليهم. دنياهم دي. تحسد الناس في دنيا. فيش نو يعني في دنيا. مركب طيارة يعني شنو؟ لا يحسد الناس على ما ماتهم الله من فضله. ولا يمشي بين الناس بالنبيمة. ولا يقتاب أحدا. يعني ذول معناه ماسك لسانه شوف انت اذا داي تنجو تمسك لسانك ده. لكن اسمحوا لي ايها الاحبة اقول هذه الخطبة اسهام لاجل ان يرجع الناس الى اخلاق الاسلام فاذا رجعوا الى اخلاق الاسلام اتحدت كلمتهم تلقائيا والله يا اخوان نحن نعيش في سودان تحدق بنا الأخطار وأكثر شيء أعتبره مصيبة قادمة على أهل السودان غفلت أهل السودان عما سوف يصيبهم من شر دي أكبر من الشجيو السلام في دارفور في ناس يكتب في جريات يقول له السلام ناجس يا أخي ناجسون يا ياخي أي حاجة بتوقف الدم ده وبيطلع الناس من المعسكرات ومن ال... ومن ال... ومن الشمس ومن ال ومن ومن ظل ال ال الشواعلات لبيوتهم ويسكنون ياخي يا قال السلام ناقص أنا والله مستغرب لحد يوم الليلة ما في زوج قادر يقنعني يكتف جريد كتاب يقول لك السلام ناقص نحن ضد السلام في زور ضد السلام أنت قالوا فش هون نحن ضد الفش ما وقفنا نيفش الباطلة ما وقفنا ضدها الناس ما بيستاهل والله نصارى وكفار مجرمين حاقدين علينا ناس مسلمين زينا يا قلنا اتفك أول الغيث قطرة قال ناس قاعدين في الخرطون هنا في المكيفات قال السلام ناجز قال انت قاعدت في معسكر راقدت في واطة راقدت في برش وقفت في صفل التموين من ل الخواجات والله أنا مستغرب ما في زول كتاب كبار يكتبوا ورعسى أحزاب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 والله الزور ما شايف شيئنا دي عاصمة دي يقنبوا فيها دي عاصمة وزير داخلية يقول 48 جماعة مسلحة في العاصمة كلها أقوى من الشرطة أي واحدة في الأقوى من الشرطة أنا والله ما مستغرب في في وزير داخلية مستغرب في الناس زي لما حاصل حاجة زي لما حاصل حاجة ما عرفت البروفة بتاعت يوم الاثنين دي كانت بروفة لكن الدور الجاي ما حيكون ضبيح الدور الجاي حيضربوك تلقى في راسك ما بضبحوك ولا بضربوك باسيخة تلقى في راسك والله أنا لأ لو ما شايف إنه من مسؤولياتي أقنب في العاصمة والله أشيل عفشي وأمشو وادي حلفة هناك أهلي أداري يجي لحجني هناك أهل دي خلينا لكم والله كما شايف شينا لكن مسؤولياتي الدعوية بتخلينا أكون قاعد. لكن والله مستغرب والأسوأ من كده بلد فوضى الأسوأ من كده بجريت الوطن بتاعة يوم الليتين الفات ندوى والله أقسمت بربي كلام واضح زي الشمس، ندوى أقيمت في أراضي سوبة هموم وقضايا المنطقة نظمتها الحركة الشعبية الكلام ده بلسانه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 شركائك قالوا بعد البندقية من جوه والله ده كلام واضح. يعني شو الكلام ده؟ أنا بس أنا أعرف جيبوا لي سياسي من لندن. خليه يشرح لي الكلام ده. قال والحل هو الوقوف مع برنامج السودان الجديد والذي ينوي ترحيل الجنوبيين الموجودين هناك من أراضيكم حال ولو انطبقت السماوات والأرض. والله رجاله. نقول شنو القتال تاني دوة دا البندقية سكينه قلت لك اديك تلقى في راسك ده ما انا ما اكدبتها أنا شوف الزولة التانية قال شنو قال بن ماثيو عضو الحركة وسكرتير الشباب والطلاب لم أجد, دنيا لم اجد في الدنيا دولة تهين جماهير شعبها الا هذه الدولة السودانية اضافة مني اللي انت شريك فيها ورئيسك قاعد دو القصر الجمهوري نايم أول يا أخوانا الحركة الشعبين موقفون عن حد دول. لسه الكلام لسه ما ما جاء قال ولا رجوع للغابة من جديد ولو وجدت سوف تكون داخل الخرطوم تاني الغابة جوا هنا الغابة هنا جوا والله النازل ما قصر والله ما قصر ورون أي حاجة فتان شنو يعني عليك الله فضل شنو ده كلام ناس مسؤولين في دولة في الحركة الشعبية قال السودان الجديد رئيسه يقبل جنوبه أنا شخصيا ما عندي مانع بس يكون مسلم والله يحكمني وأطيعه وأسمع عليكم بس يكون مسلم من جنوب السودان مش في أخواننا في جنوب السودان نحبهم ويحبوننا اللي يحكمنا واحد منهم ما حدنا مشكلة مع اللون ولا مع الجهة قال السودان لازم يحكم واحد دبرنا بسودان واحد قال من الجنوبين طيب أنا أقول لك حاجة جدا داري الرئيس الحركة الشعبية يكون شمالي منصور خالد أو ياسر عرمان بقول رئيس الحركة الشعبية والله يكتب كسر رقبته يبقوا أسألوا بريك إنهم ناس عنصريين مش دير الشمالين المعاون ومعاون يتكلم في الندوة واحد اسمه غازي سليمان ده كمان قال كلام تقيل كويس وأتيم جرن قال له هو نائب رئيس المجلس الوطني كان قاعد في الندوة اللي قالوا الغابة حتكون جوه والبندقية تاني جوه والغابة في الخرطوم الغابة في الجنوب ما في والله رجاله والله رجاله انتم شاكلوا لي صادق المهدي ضد ضد البشير والبشير ضد منه وده ضد منه ايش شاكلوا ايش شاكلوا بينفعكم اتمزقوا يتقطعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خلي ريحكم تذهب يذبحوكم يذبحوكم في خرطوم ايدكم طالقه في راسكم قال ده اتيم جرن نائب رئيس المجلس الوطني كحد الندوة قال مشاركتنا مع المؤتمر الوطني ضرورة لأنه شريكنا في الحكم أقول لكم لا تصوتوا لحزب الأمة والاتحادي والشيوعي لأنهم سيفككون اتفاقية السلام التصويت للحركة الشعبية يعني الناس دي لا خلوا حزب الأمة ولا خلوا الاتحاد الديمقراطي ولا خلوا الشيوعيين والله يا أخوانا أنا مرات بتهم نفسي أنه أنا زول هوال بهول وأنه أمفروض أقول كلام ده 48 جماعة مسلحة وين قاعدة وين بيسووا شنو تعيد مسؤوليات منه منتظرة شنو أشان زول أشان خاطر خطيبته في السجانة بالقرانيت يقتل له كم نفر وجريح له كم نفر عشان خطيبته 48 جماعة مسلحة نحن معناها قاعدين على بجميل من البارود يمكن ينفجر في أي لحظة نطالب بأن تنزع الحكومة 48 جماعة مسلحة يجردوا جميعا يا ياخد في سلطان ياخد في بلد في حكومة يجردوا وأدعو كافة المواطنين أن يقفوا مع جهاز الشرطة ويقوي الشرطة والله أنا كنت الشرطة عندما عحساسية الآن حوامتنا الشايفة تلقوها في وين وفي الكبري وراد بين عرباتنا بتاعت التدخل الخاص والله أدعو لهم بالليل والنهار وأي رجل عمال داري حافظ على ماله يد نصه لناس الشرطة عشان نصه الثاني يقف فيه يزود بكامل الأجهزة وشبابنا بتاعنا المساجد ينخارط في الشرطة ويكونوا رسميين عشان يحموا أنفسهم وعراضهم ومجتمعاتهم وأمةهم ودولةهم وبلدهم ما الإنقاذ؟ يخواننا الإنقاذ حكومة تذهب وتأتي الدولة كدولة الكيان ككيان الأمة كأمة بعده يؤسفني أن أقول أسوأ ما يواجهه المسلمون القطيعة بينه النميمة التفكك الاجتماعي التفكك الأسري النسيج الاجتماعي الذي تمزق نسأل الله السلامة والعافية أضرع إلى الله عز وجل وأبتهل إليه قائلا اللهم احفظنا واحفظ ديارنا اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا اللهم احفظنا واسترنا في الدارين يا رب العالمين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 وقوي شوكتنا، وقوي شبابنا، وقوي شرطتنا، وقوي أكيزتنا، وأيدهم بتأييد ومدد من عندك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا.